Kõik on kõik يا جماعه الحادي عشر فيما اجمع عليه في الماء الماء الياه 11 بيقول ايه فحد لو وقع فيه نجاسه غيرت من الماء تماما او لونه او لونه او ريحه ما زامه تترجاقصد عن وأجمعا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دامك تك جميل وأجمع الأهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس نجس ماذا الماء تذلك وهنا <تصفيق> سؤال ما حكم الماء إذا لا قطر نجاسة الجوال إذا غيرت النجاسة للماء وصفا من أوصافه الثلاثة طعما أو لونا أو ريحا فلا يجوز التطهر به إجماعا أما إذا سقطت النجاسة في الماء فلم تغير له وصفا من أرصافه الثلاثة فيجوز به الوضوء والتطهر ولا شيء في ذلك لحديث أبي سريد رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر كان يلكون فيها خرق الحيط ولحوم الكلاب والنطن البئر كانت بمثيل من بعض الأودية في طريق السير فيأتي فيحتمل أشياء من هذه النجسات وتسقط في البئر أحيانا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على توضق من هذا البئر قال الماء طبور لا ينجسه شيء أو لا ينجسه شيء بشرط أن يخرج الماء Mosfiil, Mosfiil, et see on. Ja واجمعوا على أن الماء الكثير من النيل واجمعوا على ان الماء الكثير من النيل والبحر نحو ذلك ونحو ذلك اذا وقعت فيه نجاسه اذا وقعت فيه نجاسه فلم يغير له لونا فلم يغير له لونا ولا طعما ولا طعما ولا ريحا ولا ريحا انه بحاله ويتطهر منه انه بحاله ويتطهر منه, منه. عندنا النيل ما شاء الله يعني تلقى فيه المواشي النافقة وتلقى فيه الدواب الهالكة بل ويغرق فيه بعض الناس ويروتون ويلقى فيه نجاسات هناك مصالع وشركات صرفها على النير بل هناك بيوت صرفها على النير بل هناك مساجد على قرى وفروع للنيل صرفها صرف المجال على النيل هل لا يسقط تسقط في النيل وكذلك في ضحر هل يجب التوضع من هذا المهر أو من هذا الضحر الجواب معنا لأن النجاس لم تغيّن له وصف من أوصفه فلا غيرت طعمه ولا غيرت لهنا ولا غيرت ريحة ثم ما هو البحر فيه نص فلما ميت البحر ماشا قال لكن فيها مصر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل بيت قال قال إنني سئل عن مسألة واحدة فأجاب عن مسألتي وهذا من فقر والإمام الفقر إذا سئل في مسألة يوسى في الجوال لعنك تتعلم معنا مسائل هلتوضأ من ماء البحر يا رسول الله قال هو الطهور ماء الماء البحر لن الماء مطلق الطالب في نفسه المطالب <تصفيق> هو رميهم مين والآبار والعيون والأمطار قال هو الطهور ماء الحل ميتته يعني ما يخرج منه إلا إذا كان ضارا لقوله لا ضار ولا أستهدنا حضرتك أستهدنا هل يجوز للمطابة أن يغسل بماء كولونيا؟ حاطة أي صالة بماء كولونيا, كولونيا؟ الإجماع التبطاشة وأجمعه على أن, على أن سقرة ما أكل لحمه طاهر واجمعوا على ان سكر ما اكل لحمه ما اكل لحمه طاهر طاهر ويجوز شربه ويجوز شربه وان ما هو سكر ما بقى في الفنا بعد شرب الشارب منه كوبايته الميه دي انا خدته بقوه ما بقى فيها اسمه ايه السكر يبقى ما بقي, بقى من الشراب بعد شرب الشارع منه هل يجوز أن تتوضّق بسؤري آدمي؟ مبيت مية؟ أنا خدت مؤمنة ينفع تتوضّق بسؤري؟ ها؟ يجوز؟ يجوز يجوز؟ ليه؟ لأنه طاهر وسؤري؟ طاهر؟ طب هل يجوز أن تتوضأ بسقر كاثب؟ وعد يهود حد فاكمل أو نصران أو فوزي أو مبوسي هل يجوز أن تتوضأ بسقر؟ نعم نعم نعم لك اختلفوا أنتم اختلفتم فيها عليكم منك فالجواب يجوز إذا آدمي أيا كان دينه سؤله إيه؟ طاهر حتى لو كانت جنوب حتى لو كانت جنوب ها؟ خد بقى في حتى لو كانت جنوب حتى لو كانت حتى لو كانت حاقن حتى لو كانت حاقن كان كان ليه؟ لأنا مسلم يندس إخواننا الجنابة مش معناها النجاسة كلمة جنوب معنى بعيد قال تعالى وَالْجَارِ ذِلْكُرْبَى وَالْجَارِ ذِلْكُرْبَى وَالْجَارِ ذِلْكُرْبَى هذا الجنوب يعني النجسي البعيد طيب ليه الإنسان إذا أحدث الحدث الأكبر سميناه جنوب لأن الحدث يبعده عن طاعة العبادات ينفع الصدوة جنوب ينفع إنسك المصحف وجنوب لا هل يدخل المسجد هو جنب؟ لا هل يطوف بالكعبة جنب؟ لا كذلك؟ هذي معنى جنب مش ناجس يقول لك لا ده إنت لو خرجت من بيتكم وإنت على جنابك كل خطوة الماليكة بتلعلك كلام فارغ ده أساطير الأوليين كذب إبقى سؤل الآدم طاهب يجوز الوضوع به ولو كانت كافرة ولو كانت جنوبا ولو كانت حاضرة فلستنى بس ضرقون عز وجل بيقول إنما المشركون ناجس هناك نجاسة قلب نجاسة فكر نجاسة اعتقاد نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم آذِن للصحابة أن يربط ثمامة من آياته وهو عابد أصنام وقتها في سارية من سوار المسجد السارية يعني النبي صلى الله عليه وسلم آذِن للصحابة أن يربط ثمامة ابن آثان وهو مشرق يومئذ يعبد الأصنام في سارية المسكت الصحابة خارجين في طريق مكة سمع واحد محرم بيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لحد هناك إلا شريك هو لك تنلكه وما ملك أول قصيدة وحيط وأخيرها شركه ودي كان تنبيهة العرب قبل الإسلام وكان النبي إذا سمعهم يقولون لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قالت حسبكم لحد هنا حلم ما تكملوه فيكملوا إيه إلا شريك هو لك تملكه وما بل فقفض الصحابة على ثمانه وقيدوه في سابعه البسط وجاء النبي ورآه فلن يمكن عليه وسكوت النبي سنه سكوت دين فيعاش لا سنه ايه اقراري ما يسكتش على باطل ابدا وده من خصائص النبي محمد صلى الله عليه ممكن اسكت على باطن. بني ضعيف انكر بقلبي ده ينفع حاجه لان ده حاجة. فلما أقرهم لأن هذا على الجواز ثم أرض عليه إسلام فقال ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل زادا وإن تعفو تعفو وإن تشاكر فنشكرك وإن تطلب مالا أعطي لك أو نحو هذا الكلام ثلاثة أيام سممت كتب في فكوعة البكل والشرب وكذا, وكذا وكذا وكل يوم النبي يعرف عن الإسلام ويرسل قال أحلكم فأطلقوه فلم يلبث رأي ورقت يسير وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذما أنت كنت في إدينا يا ابن الناس ذهبت واحتسلت وجئت حتى لا يقال أني أرغمت على الإسلام إذا معنى النبي في الجامع فعمد الجامع وبعدنا يفكوه بيقول لهم شي غسلوا مكانه دل هذا على أن المشرك لجاسته معنوية والنأسية معنوية, معنوية. خالس لك الحسن البصري يقول لك من صافح مشركا فلت وطأ وأحسبه تفرد بهذا لا لو صفحت واحد كافر ولا تقسل إليك ولا حاجة لأنه مش ناجس نجاس أستي لأن ناجس نجاس إيه المعنوية يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمصار نجان أن يدخلوا المسجد وناظرهم ودعاهم للمباهدة فمكسوا على أعقابه دخل الجنب هل يجوز إن النصران يدخل الجامع عشان نجعل الإسلام أو نعلم الإسلام أو ننصره يقع يجوز طيب الدليل الثالث لما جاء عدي ابن حاتم الطائي وهو على النصراني وقد لبس صليبا في عمك فلما رأى النبي الصليب قال نحي عني هذا الوثن النهاردة لعقب بعض الضباط عشان أطلقوا اللي حاجة طيب وفي ضبط لماذا الصريب؟ بتنكر عليك؟ بتنكرش ليه؟ ودائق لي الصريب يقول له أحد له دينه ومني قلتش دي طائفية أو دا تنييز أو ليه؟ المهم؟ فالنبي إذا قاله بالصريب قاله نحف عني يعني إبعد عني؟ هذا ليه؟ الوزن وانا قلت كتير في حاجه ازاكر يا عمي في حاجه اسمها وسد وحاجه اسمها صنم وحاجه اسمها نصب وحاجه ما تنسى ما بين الاربعه التمثال كل شيء صنع لذ روح من انسان أو حيوان من اي ماده في صلصال تعمل بيه أشكله على شكل نمر على شكل إنسان أجد تهف وسيحه وحطه في آل بيطلع على شكل أسد على شكل إنسان رجل أو امرأة بأي مادة؟ ده اسمه إيه؟ تمثال فإذا عبد التمثال بأيه؟ صنم فكل صنم تمثال وليس كل تمثال إيه؟ صنع أقول لبول تمثال الثاني ولا صنع تحدي بيعوده رمسيس ولا الثالث ولا حق سبسوت دي عندنا الآن تماثيل ولا أصنع تحدي بيعوده فينا نحن موحدون كل صنع من لكن مش كل تمثال بيعي صنع والنصر حجر كان يتمحوا عليه عشان البركة وردنا نهانا عن أكل الزبائع التي ثبحت على النصر قال تعالى وَمَا ثُبِحَ عَلَى النُّصُر بسرط المائدة مش كده. الرابع هو الوثن ما هو الوثن؟ كل ما يُعبد من دون الله من حجر أو من أي معد يلتمس منه البركة ونحو هذا زي الصليق النبي سموه الصمر لأنه ليس معبول على شئ لصورة وكانت في بعض الصرفان على الإنسان لأن الصليب اللي الواحد جدا اسمه واسن عارف واسن اسمه واسن النبي قال اللهم لا تدع القبر واسن والله قال واسن واسن يعبد من بعد السرح في الحجارة بقى وليتوف وحواليه يبقى ده الايه في جمعه 13 او ثاني واجمعه على ان سؤر يبقى السؤر ما بقي من في من شراب بعد شرب الشارب واجمعه على ان سؤر ما اكل لحم طاهر قلت سؤر الادمي طاهر حتى ولو كان ايه حتى ولو كان جروف لان المسلم لا ينجس عرفنا حتى ولو كانت حائط حائط سوفت حائط حانت بقى مية بالكباجة أو حطت إيديها في مية ينفع قضة منها طب بدلين روى مسلم في الصبيح عن أمنا عائشة رضي الله عنه قالت كنت أسعد وأنا حائط فأناوله يعني الكأس النبي فيضع فاه على موضع في يعني واجب الأخ اللي يفرر في ذلك أنا نقطد حتة أجعلها لما النبي شف عاديه وقال نحي عني هذا قال وفن حد بيته وطرح له وسادة من وسادات النبي وأجلسه عليه ودعاه من الإسلام وأسرعه بعد ما ليشه النبي مقاشر ستك عائشة اخسر المخات التي حصلت نجزت فدل هذا على أن الآدمي حتى ولو كافر نجزته إيه معنوية وليس فيه حسبها توضى مكالب سيدنا عمر بن صفح توضأ من جرة مرأة مصرانية القولة بتاعت بتاعتها الجارة التي تشعر منها توضى منها إذا سقر سقر غير المسكن برضو إيه؟ أي إنسان حتى لو مجنوز واضح الأكوان والجنب سقر طاهر والحاطق سقر طاهر بذليل حديث عائشة ان تشرب وتناول المبيه الاناث فيضع موضع فيضع على موضع فيها ويشرع صلى الله عليه وسلم اخذت مره بعد سؤال تقول مش حرام ان الحاره تغسل قلت لك عايزه كل شهر تاخذ اسبوع بالفرق طب ما الحرق يعني نغسل الغسيل ثلاثة تقسلي وتقوي وتنشفي زي غسامة وتقسر وتنشفي تطبخي بكل حالة لنه يقول لستك عائشة أنه ولي الخمرى بحاجة زي سجاة الصلاة قالت إني حائب قال ليست حيبتك في يدي يبقى سقر الحرض طاهر وسقر الجرب طاهر وسقر اليهود والنصالب أي إنسان إيه طاهر ينفع تطاطنين لكن الإجمع فينا إذاً يعني أنا أولدها فقلات لكن الإجمع فيه وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر إيه اللي بتاكلوا لحمه في وسط المسلمين بيأكلوا إيه اللحمة إلا أنا علم وعند مربي خضروف مربي, مربي. مربي. يا ربي جمل عنده مش عال أرنب عنده بطة وعنده وزة مش ديكوا لاحة ما قلت لاحة فلا ربي خلوه كده حلق للعيد وبقدم له المية شرب وسب شوية قلت إسه هنزل البيت واتوضى هتوضى مطرع ما شرب من بقية شرابك ينفع هتوضى اه سوق دماغك اللحم طاهر ودوله طاهر بعده انا عملتش الخروف برضه ابن المزينه ده بعد ما شايف وانا اتوضيت جاي ينزل قال لي اصله معايا على سندي فصليت صليت افطر لا طاهر وراه طاهر سئل النبي أن أصلي في مرابد الغنم قال ليه؟ نعم طب سربت الغنم يعني مفروشة مكتب يمكننا فيها ايه؟ رواسة رواسة وكذا على صلي في مبارك الإبل قال إن شئت أو قلب طب ليه معنى الإبل أو يعني لأن الغنمية يعني لو فلتت من الحبل يعني مفوسطة هتعمل في ايه؟ إنما تخيل الجمل لو فنت ونولت خف جداً حوديك الدار الأخير <تصفيق> وهناك عجلة أخرى وبعد إن عندك حديث عقل وعويلة ناس رحوا المدينة فاجتووا فيها عيق فأمر النبي لهم بلقاح من قبل يشربون من ألبانها وأبوانها هل صحيح شخنا <تصفيق> أسفر. أسفر. في الاخر! في الاخر! في الاخر! في الاخر! في الاخر! خمسين مرة في الاخر! اسكت بقى! صلى الله عندي سؤالي خريفة ماثر الله! يا وأسمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر! ويا جوزه! شوفه! عندي حمامة في البيت سيتم الكباي! كم في عشرة مرات؟ عشرة مولوس! ما اللحم! لحمها طاهر وقلها طاهر ورسها طاهر وسقرها ايه؟ طاهر ويجوز شرقه والوضوء به طيب وسقر الهرة قطة بلا عندي القطة مش نشأ بعد النعليشة وحلوه عدت طاهر صور الغربه ايه يقول لي انا بقول طاهر انت فين في مصر يعني ايه انا بقول طاهر والاهل عايزين يقولوا كده طاهر لو انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا عن كبشة بنت كع أن أبا قتادة رضي الله عنهما دخل عليها فسكبت لهفة يعني الماء يتوضى فجاءت هرط تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت جاء بل في مية وتوضى منه جاءت دخلت فأحرف علاء الإناء كده عشان إيه تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت من قالت كبشة O ehaske, kiid viselte kоз peeginde spiikatÖ Verdita val 절ane jauti, soli kohbrotha täinh olemi te فيÏn skö vartu saab 아ki قال on الله on الله عليه ei ole esindatud, et ta võtab kempufi gineeria, et ei ole et ei ole kempufi gineeria, لحم نجس ودم نجس وعضو نجس هذه الدواب التي تركب الخيل والحمير وكذا يعني مختلفه ان اهل من الاناء واتبقى شويه ميه ينفع تطبخ ازي اهو هنا عارف ليه؟ ليه بقى في شويه الله الله وتخرج حصره وميه وشعر تاكل لحم الخيل حاجه ازاي يحدث كده اي فساد في في العالم حد كتاب الاطعمه شوف حكمة أكل الخير شارع عندك انت رمت كده روح البيت تبت كده حكمة أكل الأحمر خير في الشارع الصحابة أكل مخير ونوش على ترون في النبيلة الحمر الأهلية فهي حرام والحمر الوحشية حلال مش لازم وحشي أو مخطط وحشي يعنيه في الغابة كده في الصحرة معناه مش مستأنس يا أخواني، وهنجل الكلام تفوقت إن شاء الله فاساسبروا وصابروا ويخلوا الأسئل الآخر بارك الله عليك إذا أجمعوا على أن سؤرنا أكر لحمه الطاهر ويجوز شربه والوضوع به باب تقديم بعض الأعبار على بعض والمسح والغسل في الوضوع فضل وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيسار قبل مين وأزمره على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء يعني واحد يتوضى جاهل وقسل اجتمال أم اليمين هل عليه أن يعيد الوضوء؟ الجوال لا بالمعنى طب هو جاهل معظوم طب يعرفه وقال إبا أخطأ السنة وهو آسف وضح لكن على كل حال ليس عليه إعادة هذا وأجمعوا وأجمعوا على, على أنه كل من أكمل طهارتي كل من أكمل طهارتي ثم نبس الخفين ثم نبس الخفين وأحدث, وأحدث أنه, أنه له أن يمسح عليهم أن له أن يمسح عليهم يعني أجمعوا على جواز النسح على الخفين المسح على الخفين ثابت في السنه الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي اجمع من يعتد بهم في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر لحاجه او لغيرها يعني لازم اكون لعض أو لغنه عذر قال الحافظ ابن حزر وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانين منهم العشرة يعني البشرين إليه بالجهد قال بطر وعمر وعثمان وعلي أنت عايزك آلي ولم يخالف في هذا إلا الثوارج والتكفير اللي كفاله الصغار والشيعة الشيعة لا يرغي المسعى الكفيف أنا أقول لك الشيعة بيختلف عنك العقيدة وفي العبادة وفي الحرام والحاجة دول الحاجة وحل الحاجة عشان يقول لك التطارق وذلك بعض أهل العلم وضعوا في كتب العقيدة أن من عقيدة أهل الصنع الجماعة جواز المسح عليهم الخفين وضعوا كذا لأن في ناس تانية على غير عقائدنا لا يرون ذلك فده ابن كميز به عن الشيعة والخوارج ومن العجل أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين سيدنا عجل الذي يتمسأ فيه الشيعة وهو منهم بريء هم قال البيت يعرفون ذو القراءة ما هي أدلة جواز المس على الخفين اللي جاء إجماع روى أحمد والشيخان والترويذي وأبو داود من حديث همم أن خعيد رضي الله عنه قر بان جليل بن عبد الله ثم ترضأ ومسح على الخفين فقيل تفعل هذا وقد قلت لما ستخف وقلت ستوضى وتمسع على خفين لكي ألعب سبك قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضى ومسح على خفين فكان يعجبهم حديث جليل ابن عبد الله جدا عرف ليه لأنه أسلم سنة عشر يعني بعد نزول ايه الوضوء فبين هذا الحديث أن السنه ان السنه خصصت الايه الايه قالت لازم نغسل ايه الرجلين هنا بينت انك لو لبس خف يجوز تمسح عليه من غير فدل هذا على أن السنة مخصصة للآية في شأن المسح على الخفة وده أقول عليه برضو على الجماعة اللي بيأكلوا السنة بقول له هل يجوز أنك تمسع على الخفين؟ آه طبعا يجوز أقول له مادة ليه هكت لآية في الطرقات مفيش ما أنا قلت السنة تخصص العرب وتقيد المطلق وتفسر المبهم وتستقل بأحكام كثيرة زي الحكم ده ده مش ده هل يجوز للرجل يلبس دهب لا حرارة هتل قال لا فيه ده في هل يقول للرجل يلبس حليل طبيعي لا هتل قال لا فيه ده في السنة هو الآية موجودة في قوله تعالى وأطيع الله وأطيعه فالرسول وما أعتقد رسوله فقدره وغيرها الدليل الثاني روى أحمد وأبو زاود والدارا والحديث حسن صحيح ومشهور جدا عن علي منضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال لو كان الدين بالرغة لا كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين في فيفيدتين في الحديث ده فان ثلاث فوائد واحد في شعه الدمين الارض المسح على الخفين سيدنا علي أو. اللي يتسح في هو بريء منهم يقول بجوابت المسح عن خفه هذه واحدة اثنين قال لو كان الدين بالرضو لكان أسفل الخف اللي هو جمس الأرض والطراب أولى بالمسح من أعلى إباً دا دين مش عايزين فيه فلسفة من حد اتبعوا ولا تتدعوا فقط خفيتوا بقول قال رسول الله يبقى خلص الكلام خلص خلاص قد تحصل عليك بكل امر ربنا يوقفك له ليه بما انت مش العبد إن مش كل ماشي يقول له هاتوا ليه اقنعني الاول اعملي كل باشا يا روح السوق والله ما ورعني بقتلك طب هدف الجنبية للبيضة ليه هارفين العبد لما يجي له يقول سميع ربط فهو العبد خان عسكري كده كل ما الزبط يقول له حاجة نقول ليه اقنعني يا رجل مش دارة المساجد دي مش عجبان حط في السجن لو عيان الدكتور قال له خدمة ده وده حبة وده حبتيه وده قبل النوم وده في وسط الأكل قال له والله أنا واخذ إذا بقتنع هيوديه عبا سيئ طيب ربنا جئنا جل جلاله العليه الأعلى لما يجينا أمره نقول له ليه إذا هو قال لنا الحمد لله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين المقبلكم لعنكم تبقوا أليه خلاص الحمد لله ان الصلاه ده هاه لكن في حاجات ما قالليش ولو حطيت دماغي تحت ورجلي فوق مش هعرف ولو معايا 700 دكتوراه مش هعرف العشاء اربع ركعات والمغرب ثلاثه اثنين ظهريه عصريه في العشاء تكبر فيها والظهر السر ليه تقبل حضر الأسود وتستلم اليماني ومنوع تقبله ليه؟ ما ده في الكعبة؟ ده في الكعبة. هنا تقبله، وده لو قبلته الآن مبتدعه، استلموا بس وطف بالحجارة، ده كعبة للحجارة، مبنية، سبع أشوار، واسعة من المرحصات والمرمج، الحجارة برضه، ودمي جمارات وحجر بحجر وحجر أبوسه وحجر استمه وحجر نف حواليه وحجرين روح واجه بينهم وحجر قلمين حجر ما كلها أهجار ليه؟ ليه؟ إنه لي كده، طلع. خذوا عني خذوا عني وصلوا كما يطروني فلستقرص الدليل الثالث على جواز الناس عالك مولانا مولانا فراء أحمد وأبو داود والترمثي وحسن عن المغير بن شعبة رطي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظواهر الخفين قال أحمد بن حمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه فيه 40 حديثا عن النبي سبحانك ده لسه بتفكر في 40 حديث قولوا احمد بن خزيمه التلمسي والنسائي وصحاح قال صفوان بن عسال رضي الله عنه امرنا النبي الله عليه على ثلاثة أيام بلياليهم ويوماً وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابه الحديث ثلاث فوق في الأولى إن مدة جواز المسع على الخفين أد إيه المسافة أد إيه ثلاثة أيام بلياليهم والمقيم يوم وليه والجنابة تبطل المسح على القفين بل تبطل كل الوضوء ولا نقلعهما إلا من جنات إذا إذا لم أسأت على القفين وبيت جنوب وبيت أستحمى أمسأ على القفين ولا لازم ينفع طيب وما حكم المسح على الجوابين والنعليم الخف معروف، أقول خف لا حاجة كده زي الشرب بس من جلد لا <تصفيق> من جلد ده اسمه ايه؟ <تصفيق> اوف الله لا على خطيئتكم خطا عندك طيب ينفع امسح على الجورب بقى العادي اللي هو من القماش فعلا ده او الصوف او لاجون طب ينفع امسح عليه باللين على, على الحذاء نفسه ذكر ابن القيم في تهذيب السلوك عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوابين لفعل جمع كبير من الصحابة من ألج بجواز المسح على الكفيت النعم وابن مسعود والبراء وأنس وعبر وابن عمر وابن أبي أنفر بل هناك حديث صحفه البعض وضعفه البعض والرادح أنه باب احمد وابن ماجه والترمذي عن الوليد بن شعبة ان رسول الله استوضأ ومسح على الجوربين والنعل فكان المشي على الجورب هو المقصود والنعل تبعا أو كان المسح على النعل هو المقصود والجورب تبعا فالمسح على ايه على ويجوز المسح على ثوب قياسا على الخف ما هو الجورب شراب من جلد طب ده من قماش او من هذه كاتبها ويجوز المسح على النعال لحديث علي قال مسح النبي على النعليه ولحديث المغيرة توضأ ومسح على النعل فجلز أيضاً المسح على الجوابين للعكمة نحنى بن حمد وصفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيّب وأبو يوسف الميذ أبو ومحمد بن الحسن قال نحنى بن حنيفة يجوز المس على الجواب إذا كان فخيم ولا يشف عمّا تحته يعني الشراط الصيفي يجوز عند الأحناف لا ينفع شيء ألف ساعة لي لكن بيتيوز المسحى الشاب الشيك بيتيه وكان أبو حميفة لنجوز المسح على الجوّب ثم رجع إلى الجواز ومسح على جوّبيه في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه يعني لما ظهر له الدليل رحمه الله ورضي عنه الصحيح ينفع ومسع على إيجاب خفيف في إيلي. مقطع مخرم ينفع عادتين ماذا؟ لأن الصحابة كانت فيه رقة في الحال غنابة ومسكين يعني ولم تكن جواربهم تسلم من هذا ولم يكن عندهم جوارب كالتي عندنا إنما إيه؟ لفاقة يلف هنا ما صار عندك الكبير حاجة زي الشاش كده ويلف على رجله ليستجسي بها في الشتاء أو ليقي رجل بها ما يمكن أن يعتليه من أشياء تجرح وتؤذي ما هي شروط على الجوابين واحد أن تنبس على الوضوء ولا بلد إذا لو لا على غير الوضوء ما ينفع الشمس عليك لازم تكون إيه؟ لما رواه الشيخان عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة فأفرقت عليه من الإدوان إبريق خمير فلسل وجهه وذراعي ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع حفي شف حدث الصحابة لأنه عايز أن لعن بنفسه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم طب لو كان لبسهم على غير وضوء فانخلعهم يبقى لابد وحتما إذا حبيت تمسح على الجورب أو النعم أو الخف لازم الأول تقول لبسهم إيه على وضوءه بعد كده لو وضوءه يتنقض ينفع ليه تمسح شرط الثاني أن يمسح على ظاهرهما طب مسح من تحت يا مسح المسح خفين في أعلى لما رأى أحمد الترميز والحديث الحسن قال المغير رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخفين ولماذا رأى أبو داود وضرى قطني للحديث عليه لو كان الدين بالرأة لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخفي صفة المسك المتوضي إذا عسل كل الأعضاء ولم يبقى إلا القدمين يقول له يدي ويمسح مسحة واحدة بيمنى على ظاهر الخف في القدم اليوم وفي اليسرى على طهر يخف في القدم اليسر طيب ليس قاد ايدي مكسومة عقد وعدة شايل حاجة يمسح على مبيته واحدة والأمر جائز ان شاء الله يمسح كمرة يبلي ايدي بس يبلي ايدي ويمسح مش يا عبد مية واجبت او ملاء العباد الشراء حسن او يليب مية ويمسح كمات مواطنة كده بليت نفسك هي ايه مرة واحدة مجد المسحة قلنا يوم ولينا للمقيم وثلاث يام بلايدين من الحديث صفوان بن عسام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا صافرنا ويوما وليلا إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جناب ولما الله مسلم ورعب عن شريح ابن هاني رضي الله عنه قوي. قال سألت عائشة رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال سل علي فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله فسالته فقال قال رسول الله بالاساف لثلاثه ايام ولياليهم وليقيم يوم وليله اعظم درس هنا ايه درس شويه تقدير سيتنا عائشه سيدنا علي هم لا اعلم بهذا جماعه الشيعه الاثريين فاللي كفّروا كل الصحابة وقال لك ما عدى ستة أو سبعة وقال لك الصحابة تأمروا على ستة عالي وسقوا عائشة وفع ذا لن يكن بينهما إلى المد والتأذير والاحتوى شوفين فشحة دول العلم الزين اذهب وسل عليًا فإنه أعلن مني بهذا الفيضة الثانية إن الواحد ينسلل في مسألة وكان لا يدري لا ينقص من قبره أبداً أن يقول إيه؟ لا أدري فما يعني الناس اللي اختجر على فتوى التقضى قال تعالى ولا تقف ما لبس لك به علم إن السبع والبصر والفؤاد كل أولادك كان عنه سشوف ولكن ما أقضر نصف العلم لا أدري لأن نصف الثاني أدري وإما لا أدري أو, إيه؟ أو أدري وكان الصحابة يعلمون الجواب أحياناً وَيُعِيلُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ تَوَرُوعًا الفتوى دي منزلة خاطرة جدا فابن عباس يتسئل كل روح لإبن عمر كل روح لإبن عمر كل روح لإبن عمر كل روح لإبن عمر كل روح لإبن عمر كل عباس فيقول خلاص نازمتني فعبد الله ورضي الله عن أبي مكر. لما قال له أحدهم يقول تعالى وَفَاكِهَةٍ وَأَبَّةٍ نعرف الفاكهة فما هي الأبب قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدن ده كلنا مفسر وكذا معاني كلمات الخلاص أو بالرأي أو شيء فجد أو بالفهنوة ودي مشكلة إن الكرآن لن يحرف لفظاً لكن ممكن يحرف تفسيراً يعني يعني يفسر الآية على غير مراضي الله فيها هو أحد يطلع المنظر يقول كلمة حق يقولوا ربنا بيقول ولا تلكوا بأيديكم إلى التالو أو تلو الحد في القرآن لأن الآية ما كانتش في المعنى ده ده كانت في الجهاد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلى التالو وهذا كانت أجهز موضوع إن شاء الله اسمه ايات مظنوة اسمه ايه؟ آيات مظنوة وده مش من بنات الأفكاد ده كتاب رائع كتب الدكتور عمر ابن عبد العزيز ده دكتور ده أظهر رائع يعني اشتروك اشتغل عليك الناحد لمن خلص لمن خلص لمن خلص لمن خلص شوف شوف تقدير ستنا عليك شوف ستنا عليك عالم شوف أتابها لو يعرفتش لازم تجدنا بغيرها منه الشرط الرابع نقولنا لازم تلبس على وضوء اثنين تمسع بين في أعلى ثلاثة المسج المدته ايه؟ اليوم وليل المقيم يعني بعد كده خلاص لازم تقلع وثلاثة يام بلايليين المسافر الشرط الرابع لابد يكون الخف أو الجورة أو النعم ساتر لمحل فرط يعني يكون الشرط مضطي بس ليلة اللي هو الكعب هو الكعب فاش انت كده وانا بيتكعب الكعب هو العظمه الناشزه في اخر الساق عند التقاء بالقدم وده لابد تغسله وانت بتغسل رجليك والنبي قال مره ويل للاعقاب من النار لازم الجواب يكون ايه بغطي البوشه لمحل الفقد قال ذلك في 100 ذكرهم في فتاوى صغيره نوعا مضاعفا طيب المسح يطلب بايه نزل جنازه في الجنازه اثنين القضاء المده ثلاثة نزع الخفر أما الأولى فلا خلاف عليه والثانية والثالثة فيها خلاف قال الشيخ الإسلام في الاختيارات لا ينطبط وضوء الماسح على الخف والعمان بنزعهن ولد انطباء المدة وَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ وَلَا غَسْلُ قَدَمَيْهِ يعني بعدما إذا خلع العلم هو البطل عليه أو بسع على النعو ثم خلع هو بسه الحسن البطل واصطيب بالنسبة أحلى بل وهو قول الجمعور واستدهل الحسن اني لما على النعمة او على الشراب لو قلعته اصند ما عدش الوضوء انسان لي قال شأنه كشأن ازالة الشعر بعد المسح عليك انا جيت اتوضع فهمسع على شعري اكبر اكبر واكبر واكبر واكبر طيب تسحت خلاص وضضيح تماما والله رايح اصلي قلت خليني الساعه بعرف اما فحلقت بالموس يبقى الشعر اللي انا مسحت عليه كله قفن في الزباله اعيد الوضوء ولا اصلي اصلي قال زي ده ده مين حسن البصري وصار منذ بعد فقال شيخ الاسلام وهو قول الجمهور قال الألبان وهو مذهب علي رضي الله عنه أيضا لما أخذوا البيهوف والتحاول بإستاذ صحيح على رشاة الشيخي على أبي ظبيان أنه رفع علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعى بماء فتوضى ومسح على نعليه ثم دخل المسجد خلع عن علي ثم صلى زاد البيرقي فاما الناس يبقى المسح على الخف بيبطل اجماعا بايه بالخلع بانقضاء المده في ايه صلاه الله طيب حكم الخفط والجومة من فيه خروق ايه؟ قلنا يجب زناسة عادة هذي ايه؟ هذو الاجماعي كانت تاعد تاكرة على انه من على انه كل من اكمل طهارته ثم لمس الحفين او احده ان له ان يمسح عليه مال يعني فأجمعه على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجلي فأدخل المخصول الخف ثم غسل القخرى وأدخل الخف فأنه ضاهد سنقف عند هذا الجماع إن شاء الله في إلقاء القرآن فإننا قلنا لو واحد نمس خف وخلعا إلا يصلي هذا ما شاء لن ينفق المذور هذا مثل أحمد بل مذهل الجمهور وأزل انتصر له ابن تيمية ومذهل علي ومذهل الله عنه وغير واحد من أهل العلم نقف عند هذا الجماع ونقصر فيه لقاء في القادم إن شاء الله وإستوى الله ليه لكم وفيق وإستجاد ورسوله إحنا نسقع القادم إن شاء الله أجازك إن شاء أصلاقه فقط إن شاء الله لسأواق الصديق للمعتذر عنه ودرس هنا إن شاء الله معتدر إن شاء الله تعالى أن السبت القارب أكون في المدينة المنظرة إن شاء الله مرحبا وقلق وياكم في الحرامين يا هو أسبوع واحد بس إن شاء الله نجد أخطها بدا سريعا نغسل قلوبنا المصدد وندعيكم إن شاء الله إن أسئلة مبقى أنا نخليها معاي على الجمهور القادمة على موعد مهم جدا ايذوري اخوي في التسيير انا السلام امر حلق وهو يحدد الشروع لا لا واستخرج اخوي يقول يقول بهذا استغفر الله يرق الله